ما كان حديثا يفتري ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء إن وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ألف لام ميم رئ تلك آيات الكتاب والذي إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوي على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمي يدبر الأمر يفصل آيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وانهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغش الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعلام وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقي بماء واحد تسقي بماء وَاحِدٍ وَيُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْكُلِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ اولئك الذين كفروا بربهم واولئك الاغلال في اعناقهم واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون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 عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسالب بالنهار لَهُ مُعَقِّبَاتٌ من بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مرد لَهُ وما لهم من دونه نوال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها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 قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِقُ لِلَّهِ قُلْ, قل أَفَتَّخَدْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمِيَ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ يَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جعلوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عليهم قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ إِنْ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتواء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله لمثال للذين استجابوا لربهم الحسن والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في أرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأويهم جهنم وبئس المهاد أَفَمَن يعلم أَنَّمَا ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمي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 والذين صبروا ابتواء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة, ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار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 اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياه الدنيا وما الحياه الدنيا في الاخره الا متاع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 ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن ماب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذين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 دارهم حتى ياتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فامليت للذين كفروا ثم اخذتهم فكيف كان عقاب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 التي يوعد المتقون تجري من تحتها لنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار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 إليه أدعو وإليه ماب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جئك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بايه إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من طرافها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 قل كفئ بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ألف لا